وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنْ يَعْرِفُونَ فَرْهَبُون وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَإِصْلَاهُ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ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 112. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل وَهُوَ وهو العزيز وَلَوْ 113. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن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 لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْلِقُونَ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنزَلْنَا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 إِرزبم على م مَلَكَت أَمَهُم فَهُمْ فيِيهِ سَوال أَفَذ يََّةِ الله يَجحَذُ 115. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات 116. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون 117. ويعبدون من اِيْمَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقٌ مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ